ت َ ا ل َّ ه ِ لقد ََ أ َ ر ْ س َ ل ْ ن َ ا إ ِ ل َ ى أ ُ م َ م ٍ من ِ قبلك ََِْ فزين ََََّ لهم َُُ الشيطان ََُّْ أ اعمالهم ََُُْ فهو ََُ وليهم َُُُِّ اليوم ََْْ ولهم ََُ عذاب ٌَ أ َ ل ِ ي م ٌ وَمَا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 ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أ ا ن تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به